بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد